Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih ismi rabbikal a'la. Allazi halqa fa sawwa. Wa allazi qaddara fa hada. Wa allazi akhrajal mar'a fa ja'alahu ghithaan ahwa. illa